السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الاحبه الكرام ووصلنا لليوم الحادي عشر من شهر رمضان مضى الثلث والثلث كثير اسال الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا وأن يجعلنا من وإياكم من عتقائه من النار نتابع يعني قليلاً غادي لما الأخبار يدخلوا وتأكد من الصوت ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكيد أكدوا لنا بس كده خلونا الصوت جيد ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. مباشرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم وأن يجعل فيه الخير والبركة والنفع طيب نبدأ إن شاء الله نحن معنا إلى جزء 11 من بداية الآية 91 من سورة التوبة الآية 91 من صورة التولى ليس على الضعفاء نحن قلنا بالأمس إن الأرباع والأجزاء يعني ليست توقفية فممكن تغير بعض المواضع لاستكمال المعنى فهنا ما ينفعش أن نقول إيه إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء لأن هذه متصلة بما قبلها فأبدأ أقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يريدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ثم نهم الأماد... الآيات ونقول إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنية مع المحسنين من سبيل إنما السبيل على الذين يستأذنونك نبدأ ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله وفور رحيم ليس على النساء والصبيان والمرضى والعجزة والعمي والعم والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه من المال ليتجهزوا به, ليتجهزوا به ليس على هؤلاء جميعا إثم في التخلف عن الخروج لأن أعذارهم قائمة إذا أخلصوا لله ورسوله وعملوا بشرعه ليس على المحسنين من أصحاب هذه الأعذار طريق لإقاع العقاب عليهم والله غفور لذنوب المحسنين رحيم بهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن يجدوا ما ينفقون ولا اسمك كذلك على المتخلفين عنك الذين إذا جاءونك أيها الرسول يطلبون ما تحملهم عليه من الدواب وقلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب أدبروا عنك وعيونهم تسير من الدمع أسفا على أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عندك سبحان الله الغزو التبوك هذه يعني لن تفهم سورة التوبة إلا بعدما تقرأ غزو التبوك تفهم غزو التبوك طبعا كانت غزوة شديدة جدا على المسلمين وفي جذب وقحط وقلة مال وقلة زرع والعدو قوي الروم والمكان بعيد وجو حار يعني اجتمعت كل الأسباب عليهم ويعني الصحابة ما كانش معاهم يعني حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة فقام عثمان رضي الله عنه قال يا رسول الله علي مائة ناقة بأقتابها بأحلاسها بكل المعدات بتاعتها ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فقال عثمان علي يا رسول الله مائة ناقة واحدة ثم مائة ثالثة حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه فبعض الصحابة ما كانش كانوا حتى بعضهم يعني لم يجد إلا كف من طمر جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلمزهم المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم منهم سخر الله منهم ولهم عذاب الأعظيم ولهم فهنا برضو بعض الصحابة مش لائي فقيل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ليس عندي دابة فيعني لو عندك دابة يعني تحملني عليها كي أخرج للجهاد معك في غزة تبوك فالنفسه صلى الله عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه, فيه فيقول له عندما يقول لهم صلى الله عليه وسلم ذلك كانوا يتولون وأعينهم تفيض من الدمع حازنا الا يجدوا ما ينفقون ان على الذين يستاذنونك وهم أغنياء رضوا بان يكونوا مع في وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون لما بين ان لا لما بين ان طريقه لعقوبه اهل الاعذار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 وهم بسبب هذا الخطم لا يعلمون ما هم وهم بسبب هذا الخطم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم ليختاروه وما فيه مفسدتهم ليجتنبوه من فوائد الآيات المجاهدون سيحصلون الخيارات في الدنيا وإن فاتهم هذا فلهم الفوز بالجنة والنجاة فلهم الفوز بالجنة والنجاة من العذاب في الآخرة الأصل أن المحسن إلى الناس تكرما منه لا يؤاخذ إن وقع منه تقصير أن من نوى الخير واقترن بنيته الجازمة ساع في ما بنيته الجازمة ساعٍ في يقدر عليه، ثم لم يقدر، فإنه ينزل منزلة الفاعل له. الإسلام دين عدل ومنطق، لذلك أوجب العقوبة والمأثم على المنافقين المستأذنين، وهم أغنياء ذو قدرة على الجهاد بالمال والنفس.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 ويوجه الله نبيه والمؤمنين برد عليهم لا تعثروا بالاعذار الكاذبة لن نصدقكم فيما أخبرتمنا به منها قد أعلم الله شيئا مما في نفوسكم وصيَّر الله ورسوله هل ستتوبون وصيَّر الله ورسوله هل فيقبل الله توبتكم أم تستمرون على نفاقكم ثم ترجعون إلى الله الذي يعلم كل شيء فيخبركم بما كنتم تعملون ويجازيكم عليه فبادروا إلى التوبة والعمل الصالح سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون سيقسم هؤلاء المتخلفون بالله إذا رجعتم أيها المؤمنون إليهم تأكيدا لأعذارهم الباطلة لتكفوا عن لومهم وتوبيخهم فاتركوهم ترك ساقط واهجروهم إنهم أنجاس خبثاء إنهم أنجاس خبثاء الباطن ومستقره الذي يأون إليه هو جهنم جزاء لهم على ما يكسبونه من النفاق والآثام يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يقسم هؤلاء المتخلفون لكم أيها المؤمنون لترضوا عنهم وتقبلوا أعذارهم فلا ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فقد خالفتم ربكم فإنه لا يرضى عن القوم الخارجين عن طاعته بالكفر والنفاق فاحذروا أيها المسلمون أن ترضوا عما لا يرضى الله عنه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم أهل البادية إن كفروا أو نافقوا كان كفرهم أشد من كفر غيرهم من أهل الحضر ونفاقهم أشد, ونفاق ونفاقهم أشد, من, نفاق ونفاقهم أشد من نفاق أولئك وهم أحرى بالجهل بالدين وأحق بأن لا يعلم الفرائض والسنن وضوابط الأحكام التي أنزلها الله على رسوله لما هم عليه من الجفاء والغلظة وقلة المخالطة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 لتوهمه ليتوهمه أنه لا يؤجر إن أنفق ولا يعاقبه الله إن أمسك ولكنه مع هذا ينفق أحيانا رياء وتقية وينتظر أن ينزل بكم أيها المؤمنون شر فيتخلص منكم جعل الله ما يتمنونه أن يقع على المؤمنين جعل الله ما يتمنونه أن يقع على المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمده عقباه واقعا عليهم هم لا على المؤمنين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 ومن سكان البادية من يؤمن بالله ويؤمن بيوم القيامة ويجعل ما ينفقه من مال في سبيله ويجعل ما ينفقه من مال في سبيل الله قربات يتقرب بها إلى الله ووسيلة للظفر بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم واستغفاره له ألا إن إنفاقه في سبيل الله ودعاء الرسول له قربات له عند الله سيجد ثوابها عندهم بأن يدخله الله في رحمته الواسعة التي تشمل مغفرته وجنته إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم من فوائد الآيات ميدان العمل والتكليف خير شاهد على إظهار كذب المنافقين من صدقهم أهل البادية إن كفروا فهم أشد كفرا ورفاقا من أهل الحضر لتأثير البيئة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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم ومن من اهل المدينه قوم اخرون تخلفوا عن الغزو ومن اهل المدينه قوم اخرون تخلفوا عن الغزو من غير عذر فأخروا على انفسهم بانهم لم يكن لهم عذر ولم يأتوا باعذار كاذبه مزجوا أعمالهم الصالحة السابقة من القيام بطاعة الله والتمسك بشرايعه والجهاد في سبيله بعمل سيء يرجون من الله أن يتوب عليهم ويتجاوز عنهم إن الله غفور لمن تاب إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم خذ من أموالهم صداقتان تطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم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 وقول يعملون فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون الله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقل أيها الرسول لهؤلاء المتخلفين عن الجهاد والتائبين من ذنبهم أجبروا ضرر ما فاتكم وأخلصوا أعمالكم لله واعملوا بما يرضيه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 ومن المتخلفين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم يكن لهم عذر فهؤلاء مؤخرون لقضاء الله وحكمه فيهم يحكم فيهم بما يشاء إما أن يعذبهم إن لم يتوبوا إليه وإما أن يتوب عليهم إن تابوا والله عليم بمن يستحق عقابه وبمن يستحق عفوه حكيم في شرعه وتدبيره وهؤلاء هم مراره بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية وكعب بن مالك وهلال بن أمية دول الثلاثة سيأتي ذكرهم أيضا في سورة التوبة وعلى الثلاثة الذي خلفوا من فوائد الآيات فضل المسارعة إلى الإيمان والهجرة في سبيل الله ونصرة الدين واتباع طريق السلف الصالح استئثار الله, بع... استئثار الله عز وجل بعلم الغيب فلا يعلم أحد, فلا يعلم أحد ما في القلوب إلا الله الرجاء لأهل المعاصي من المؤمنين بتوبة الله عليهم ومغفرته لهم إن تابوا وأصلحوا, وأصلحوا عملهم وجوب الزكاة وبيان فضلها وأثرها في تنمية المال وتطهير النفوس من البخل وغيره من الأفات والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون ومن المنافقين أيضا أولئك الذين بنوا مسجدا لغير طاعه الله بل للاضرار بالمسلمين وإظهار الكفر بتقوية أهل النفاق والتفريق بين المؤمنين وللاعداد والانتظار لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد ولا وليحلفن هؤلاء المنافقون لكم ولا يحلفن هؤلاء المنافقون لكم ما قصدنا إلا الرفق بالمسلمين والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين مسجد هذه صفته لا تستجب أيها النبي لدعوة المنافقين لك للصلاة فيه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 ورضوان الله بالتوسع في اعمال البر مع من بنى مسجدا للاضرار مع من بنا مسجدا بالمسلمين وتقويه الكفر والتفريق بين المؤمنين لا يستويان ابدا فالاول بنيانه قوي متماسك لا يخشى عليه السقوط وهذا مثله كمثل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 وعد الله بذلك وعدا صدقا في التوراه كتاب موسى والانجيل كتاب عيسى عليه السلام عليهما السلام والانجيل كتاب عيسى في الله بذلك وعدا صدقا في التوراه كتاب موسى والانجيل كتاب عيسى عليهما السلام والقرآن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد اوفى بعهده من الله سبحانه فافرحوا ففرحوا سرورا أيها المؤمنون ببيعكم الذي بايعتم به الله فقد ربحتم فيه ربحا عظيما وذلك البيع هو الفلاح العظيم من فوائد الآيات محبة الله ثابتة للمتطهرين من الأنجاس البدنية والروحية لا يستوي من عمل عملا قصد به وجه الله فهذا العمل هو الذي سيبقى ويسعد به صاحبه مع من قصد بعمله نصرة الكفر ومحاربة المسلمين وهذا العمل هو الذي سيفنى ويشقى به صاحبه مشروعية الجهاد والحظ عليه كانت في الأديان التي قبل الإسلام أيضا كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وإتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هؤلاء الحاصلون على هذا هؤلاء الحصلون على هذا الجزاء هم الراجعون مما كرههم، هم الراجعون مما كرهه الله وسخطه إلى ما يحبه ويرضاه. الذين ذلوا خشية الذين ذلوا خشية لله وتواضعا عن فجد في طاعته. الحامدون لربهم على كل حال. الصائمون، المصلون، الأمرون بما أمر الله به أو أمر به رسوله. أن عما نهى الله عنه ورسوله. الحافظون لأوامر الله بالاتباع ولنواهيه بالجتناب وأخبر أيها الرسول المؤمنين المتصفين بهذه الصفات بما يسرهم في الدنيا والآخرة يا رب جعلنا منهم يا رب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لا ينبغي للنبي ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا المغفرة من الله للمشركين ولو كانوا أقرباءهم من بعد ما ولو كانوا أقرباءهم من بعد ما اتضح لهم أنهم من أصحاب النار لموتهم على الشرك. طبعا هذه الآية نزلت لما مات عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب ويعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له فنوه عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربا مع أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سبحان الله مات على الكفر وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حريم وما كان طلب ابراهيم المغفره لابيه إلا بسبب وعده اياه لا يطلبنها له رجاء ان يسلم فلما الا بسبب وعده بسبب وعده اياه لا ولا يطلبنها ولا إلا بسبب وعده اياه ليطلبنها له رجاء ان يسلم فلما اتضح لابراهيم ان اباه عدو لله لعدم نفع النصح فلما تضح لابراهيم ان اباه عدو لله لعدم نفع النصح فيه أو لعلمه بوحي أنه يموت كافرا تبرأ منه وكان استغفاره له اجتهادا منه لا مخالفة لحكم أوحى لا مخالفة لحكم لا مخالفة لحكم أوحى الله إليه به إن إبراهيم عليه السلام كثير التضرع إلى الله كثير الصفح والتجاوز عن قومه الظالمين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 لقد تاب الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ أذن للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك، ولقد تاب الله على المهاجرين وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا عنه بل تبعوه، ولقد تاب الله على المهاجرين وعلى الأنصار الذين لم يتخلّفوا عنه بل في غزوة تبوك مع شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة الأعداء بعدما كاد التميل قلوبه. بعدما كاد التميل قلوب طائفة منهم هم بترك الغزو لما هم فيه من الشدة العظيمة ثم وفقهم الله للثبات والخروج إلى الغزو وتابع عليهم إنه سبحانه رؤوف بهم رحيم ومن رحمته توفيقهم للتوبة وقبولها منهم من فوائد الآيات بطلان الاحتجاج على جواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم عليه السلام لإنه مجرد إبراهيم عليه السلام لما قال له كما في سورة مريم لا استغفرن لك فسبحان الله يعني على هذا الوعد يعني ولم ينهى لم ينه بعد لكن لما نهي خلاص تبرأ منه والنبي عليه السلام قال لا استغفرن لك ما لم أنها عنك فنزلت هذه الآيات أن الذنوب والمعاصي هي سبب للمص... ذنوب المعصي هي سبب المصائب والخذلان وعدم التوفيق أن الله هو مالك الملك وهو ولينا ولا وليا ولا وليا ولا, ولي ولا نصير لنا من دونه سبحانه وتعالى بيان فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا أن لا من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم طبعا هنا بمعنى تيقنوا الظن في القرآن غالبا يأتي بمعنى تيقنوا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يوقنون ليس معنى يشكون لأن لو يشكون الله يعني هذا كفر عز وجل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 اتقوا الله بامتثال اوامره وجتناب نواهيه وكونوا مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم فلا من جات لكم إلا في الصدق ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا يبذلون مالا قليلا كان أو كثيرا ولا يتجاوزون واديا إلا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر ليكافئهم الله فيعطيهم في الآخرة أجر, في أجر أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وما ينبغي للمؤمنين ان يخرجوا للقتال جميعا حتى لا يستأصلوا اذا ظهر عليهم عدوهم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 وكان هذا في السرايا التي كان يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النواحي ويختار لها طائفة من أصحابه. من فوائد الآيات. وجوب تقوى الله والصدق، وجوب تقوى الله والصدق، وأنهما سبب للنجاة من الهلاك. عظم مفضل النفقة في سبيل الله. وجوب وجب التفقه في الدين مثله مثل الجهاد، وأنه لا قيام للدين إلا بهما معاً.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 والله تعالى مع المؤمنين المتقين بعونه وتأييده وإذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول انكم زادت هذه ايمان فام الذين امنوا فزادتهم ايمانه وهم يستبشرون وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فمن المنافقين من يسأل مستهزئاً ساخرة أيكم زادت هذه السورة أيكم زادت بما جاء به محمد فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول السورة إيماناً فأما الذين امنوا بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول الصورة إيمانا إلى إيمانه السابق وهم مسرورون بما نزل من الوحي لما هم, فيه من الم... لما هم فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما المنافقون فإن نزول القرآن بما فيه من أحكام وقصص يزيدهم مرضا وخبث بسبب تكذيبهم بما ينزل فيزداد مرض قلوبهم بزيادة نزول القرآن لأنهم كلما نزل شيء شكوا فيه لأنهم كلما نزل شيء شكوا بما فيه وماتوا على الكفر.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 ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا لا ثم مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا يتوبون إليه مع كفرهم ولا يقلعون عن نفاقهم ولا هم يتذكرون ما حل بهم وأنه من الله وإذا ما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 وإذا أنزل الله سورة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر أحوال المنافقين نظر بعض المنافقين إلى بعضهم قائلين هل يركم أحد فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلس ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخير وخذ لهم بأنهم قوم لا يفهمون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم يا معشر العربي رسول من جنسكم فهو عربي مثلكم شاق عليه ما يشق عليكم شديدة رغبته في هدايتكم والعناية بكم وهو بالمؤمنين خاصة كثير العطف والرحمة صلى الله عليه وسلم فان تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن اعرضوا عنك ولم يؤمنوا بما جئت به فقل لهم ايوا الرسول يكفين الله الذي لا معبود بحق سواه عليه وحده عتمت وهو سبحانه رب العرش العظيم من فوائد الايات وجوب ابتداء القتال بال وجوب وجوب وجوب ابتداء القتال بالأقرب من الكفار إذا اتسعت رقعة الإسلام ودعت إليه حاجة. بيان حال المنافقين حين نزول القرآن. بيان حال المنافقين حين نزول القرآن عليهم وهي الترقب والاضراب. بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين وحرصه عليهم. بيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين وحرصه عليهم. في الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه ينبغي للمؤمنين أن يتفقد وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعوده. أتممنا بحول الله سبحانه وتعالى سورة التوبة. اللهم أتم علينا فضك يا رب العالمين. معنى سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم الفلام را تلك آيات الكتاب الحكيم سورة يونس سورة مكية من مقاصد السورة تقرير نبوة بالأدلة ودعوة المكذبين للإيمان مع تهديدهم بالعذاب. التفسير. الفلام روى سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة هذه الآيات المطلوة في هذه الصورة آيات القرآن المحكم المتقن المشتمل على الحكمة المشتمل على الحكمة والأحكام. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم لي.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 وأخبر أيها الرسول الذين آمنوا بالله بما يسرهم أن لهم منزلة عالية جزاء أن لهم منزلة عالية جزاء على ما قدموه من عمل صالح عند ربهم سبحانه قال الكافرون إن هذا الرجل الذي جاء بهذه الآيات لساحر ظاهر السحر إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون إن ربكم أيها المتعجبون هو الله الذي خلق السماوات على عظمها والأرض على اتساعها في ستة أيام ثم على وارتفع على العرش فكيف تعجبون من إرساله رجلا من جنسكم وهو وحده الذي يقضي ويقدر في ملكه الواسع وما لأحد أن يشفع لديه في شيء إلا بعد إذنه ورضاه عن الشافع ذلكم المتصف بهذه الصفات هو الله ربكم فأخلص له العبادة وحده أفلا تتعظون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته فمن كان له أدنى تعاض وعلم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 والذين كفروا لهم شرر من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون اليه وحده رجوعكم يوم القيامه ليجازيكم على اعمالكم وعد الله وعد الله الناس بذلك وعدا صادقا لا يخلفه انه على انه على ذلك قادر انه على ذلك قادر يبدا ايجاد المخلوق يبدأ إيجاد المخلوق على غير مثال سابق ثم يعيده بعد موته ليجز ليجزي سبحانه الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بالعدل فلا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم والذين كفروا بالله وبرسله لهم شراب من ماء متناهي الحرارة يقطع أمعاءهم ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسوله ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعدم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون هو الذي جعل الشمس هو الذي جعل الشمس تشع الضوء وتنشره وجعل القمر نورا يستنار به وقدر سيره بعدد منازله الثمانية وقدر سيره بعدد منازله الثمانية والعشرين والمنزلة هي المسافة التي يقطعها كل يوم ولايدا لتعلم أيها الناس لتعلم أيها الناس بالشمس عدد الأيام وبالقمر عدد الشهور والسنين ما خلق الله السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق ليظهر قدرته وعظمته للناس يبين الله هذه الأدلة الواضحة والبراهين الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على ذلك إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن في تعاقب الليل والنهار على العباد وما يصحب ذلك من ظلمة وضياء وقصر أحدهما وطوله والمخلوقات التي في السماوات والأرض لعلامات دالة على قدرة الله لقوم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من فوائد الآيات إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن إرساله أمر معقول لا عجب فيه خلق السماوات والأرض ومن فيهما وتدبير الأمر وتقدير الأزمان واختلاف الليل والنهار كلها آيات عظيمة كلها آيات عظيمة دالة على إلهي الله سبحانه الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن الله الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن له الله ورضي قوله وفعله تقدير الله عز وجل لحركة الشمس ولمنازل القمر يساعد على ضبط التاريخ ويساعد على ضبط التاريخ والأيام والسنين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمعن بها والذين هم عن آياتنا غافلون. إن, ي... إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله فيخافوه أو يطمع فيه. وارتضوا الحياة الدنيا الفانية بدلا من الحياة الأخروية الباقية وسكنت أنفسهم إليها فرحة بها والذين هم عن آيات الله وذلائله معرضون عنها لهون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذي يأون إليه هو النار بسبب ما اكتسبوه من الكفر والتكذيب بيوم القيامه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن الذين آمنوا بالله وعملوا أعمال الصالحات يرزقهم الله الهداية إلى العمل الصالح الموصل إلى رضاه بسبب إيمانهم ثم يدخلهم الله يوم القيامة في جنات النعيم الدائم تجري من تحتهم الأنهار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعاؤهم في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه وتحية الله لهم وتحية الملائكة وتحية بعضهم لبعض سلام وخاتمة دعائهم الثناء على, على الله رب المخلوقات كلها سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ولو يعجل الله سبحانه استجابة دعاء الناس على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشر عند الغضب مثل ما يستجيب لهم في دعائهم بالخير لهلكوا ولكن الله يمهلهم فيترك الذين لا ينتظرون لقاءه لأنهم لا يخافون عقابا ولا يرتجون ثوابا يتركهم مترددين حائرين يتركهم مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب يتركهم في طغيانهم يعمهون يعني مترددين حائرين مرتابين في يوم الحساب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 وإذا أصاب الإنسان المسرف على نفسه مرض أو سوء حال دعانا, متذلل دعانا متذللا متضرعا متجعا على جنبه أو قاعدا أو قائما رجاء أن يزال ما به من ضر فلما استجبنا دعاءه وأزلنا ما به من ضر مضى على ما كان عليه كأنه لم يدعنا لكشف, كأنه لم يدعنا لكشف ضر أصابه كما زين لهذا المعرض الاستمرار في ضلاله زين المتجاوزين للحدود بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي فلا يتركونه ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لم ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم أيها المشركون لتكذيبهم برسل الله وارتكابهم المعاصي وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين الواضحة الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من عند ربهم وقد جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين الواضحة الدالة, الدالة على صدقهم فيما جاءوا به من عند ربهم فما استقام لهم أن يؤمنوا لعدم استعدادهم للإيمان فخذ لهم الله ولم يوفقهم له كما جازين تلك الأمم الظالمة نجزي أمثالهم في كل زمان ومكان ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم صيرناكم ثم صيرناكم ايها الناس خلقا ثم صيرناكم ايها الناس خالف لتلك الامم ثم صيرناكم ايها ال... ثم صيرناكم أيها الناس خالفا لتلك الأمم المكذبة التي أهلكناها لننظر كيف تعملون هل تعملون خيرا فتثابون عليه أو تعملون شرا فتعاقبوا عليه من فوائد الآيات لطف الله عز وجل بعباده في عدم إجابة دعائهم على أنفسهم وأولادهم بالشر بيان حال الإنسان بالدعاء في الضراء والإعراض عند الرخاء والتحذير من الاتصاف بذلك هلاك الأمم السابقة كان سببه ارتكابهم المعاصي معاصي والظلم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا اتب قرآن غير هذا أو بدله قل ما يكونني أن أبدله من قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم وإذا تقرأ عليهم الآيات القرآنية الواضحة الدالة على توحيد الله قال منكر البعث الذين لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا جئ يا محمد بقرآن غير هذا القرآن المشتمل على سب عبادة الأصنام أو غيره بنسخ بعضه أو كله بما يوافق أهواءنا قل لهم أيها الرسول لا يصح أن أغيره أنا ولا أستطيع بالأولى الاتيان بغيره بل الله وحده هو الذي يبدل منه ما يشاء فلست أتبع إلا ما يحيه فلست تابعوا الى ما يحيي الله إِنِّي أَخَافُ اخافوا إن عَصَيْتُ اللَّهَ الله بإجابتكم مَا ما طلبتم عذاب أَخَافُ اللَّهَ الله عَصَيْتُ اللَّهَ الله بإجابتكم إلى مَا ما عَذَابَ يَوْمٍ يوم وَهُوَ وهو يوم القيامه قل لو شاء الله ما تلاوه عليكم ولا ادراكم به فقال لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. قل أيها الرسول لو شاء الله أن لا أقرأ القرآن عليكم ما قرأته عليكم وما بلغتكم إياه ولو شاء الله ما أعلمكم بالقرآن على رساني فقد مكثت بينكم زمنا طويلا هو أربعون سنة لا أقرأ ولا أكتب ولا أطلب هذا الشأن ولا أبحث عنه أفلا تدركون بعقولكم ان ما جئتكم به هو من عند الله ولا شأن لي فيه فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون فلا أحد أظلم من من اختلق على الله كذبا فكيف لي أن أبدل القرآن افتراء عليه إن الشأن إن شأن أن المتجاوزين لحدود الله بالافتراي عليه لا يفوزون بمطلوبهم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 ويعبد المشركون من دون الله آلهة مزعومة لا تنفع ولا تضر والمعبد بحق ينفع ويضر متشاء ويقولون عن معبداتهم هؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند الله فلا يعذبنا بذنوبنا فلا يعذبنا بذنوبنا قل لهم أيها الرسول أتخبرون الله العليم أن له شريكا وهو لا يعلم أتخبرون الله العليم أن له شريكا وهو لا يعلم شريكا في السماوات ولا في الأرض تقدس وتنزه عما يقوله المشركون من الباطل والكذب وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وما كان الناس إلا أمة واحدة مؤمنة موحده فاختلفوا فمنهم من بقي مؤمنا ومنهم من كفر ولولا ما مضى من قضاء الله ألا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه في الدنيا وإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة لولا ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه فيتبين المهتدي من الضال ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين ويقول المشركون هل لا انزل على محمد ايه من ربه ويقول المشركون هل انزل على محمد ايه من ربه دالة على صدقه فقل لهم ايها الرسول نزول الايات غيب يختص الله بعلمه فانتظروا ما اقترحتموه من الآيات الحسية إني معكم من المنتظرين إني معكم من المنتظرين لها من فوائد الآيات عظم الافتراء على الله والكذب عليه وتحريف كلامه كما فعل اليهود بالتوراة النفع والضر بيد الله وحده عز وجل دون ماسوا بطلان قول المشركين بأن آلهتهم تن بطلان بطلان قول المشركين بأن آلهتهم تشفع لهم عند الله اتباع اتباع الهوى والاختلاف اتباع الهوى والاختلاف على الدين هو سبب للف اتباع الهوى والاختلاف على الدين هو سبب الفرقة. طبعا يا خالٍ أنا يعني لا أعرف في تفسير الأحلام. يعني أرجو ما حد يشيع بعض أي تفسير الأحلام أو شيء من هذا القبيل. يعني أنا لا أعرف في تفسير الأحلام. وإذا مش مكانه أصلًا، يعني إحنا بنقرأ كتاب في تفسير القرآن وليس تفسير الأحلام.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 الله أعجل مكرا وأسرع استدراجا لكم عقوبة إن الحفظة من الملائكة يكتبون ما تدبرون من مكر لا يفوتهم منه شيء فكيف يفوت خادقهم وسيجازيكم الله على مكركم وسيوجازيكم الله على مكركم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 دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الله هو الذي يسيركم أيها الناس في البر على أقدامكم وعلى دوابكم وهو الذي يسيركم في البحر في السفن حتى إذا كنتم في السفن في البحر وجرت بهم بريح طيبه فرح الركاب بتلك الريح الطيبة فبينما هم في فرحهم جاءتهم ريح قوية الهبوب. وجاءهم موج البحر من كل وجاءهم موج البحر من كل جهة وغلب على ظنهم أنهم هالكون دعوا الله وحده ولم يشركوا معه غيره قائلين لئن انقذتنا من هذه المحنة المهلكة لنكونن من الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا فلما آجأهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون فلما استجاب دعاءهم وأنقذهم من تلك المحلة إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي والآثام افيقوا أيها الناس إنما عاقبة بغيكم السيئة على أنفسكم فالله لا يضره بغيكم تتمتعون به في الحياة الدنيا وهي فانية ثم إلينا رجوعكم يوم القيامة فنخبركم بما كنتم تعملون من المعاصي ونجازيكم عليها انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام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 كمثل مطر اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الحموب والثمار ومما تأكل الأنعام من الحشيش وغيره حتى إذا, أخذت حتى إذا أخذت الأرض لونها الزاهي وتجملت بما تنبته من أنواع النبات وظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنبتت وظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنبتت وقطافه جاءها قضاءنا بإهلاكها فصيرناها محصودة كأن لم تكن عامرة بالأشجار والنباتات في عهد قريب كما بينا لكم, و... لكم حال الدنيا وسرعة قضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم والله يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام يسلم فيها, يسلم فيها الناس من المصائب والهموم ويسلمون من الموت والله يوفق من شاء من عباده إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام هذه فوائد الآية الله أسرع مكرا بمن مكر بعباده المؤمنين بغي الإنسان عائد على نفسه ولا يضر إلا نفسه بيان حقيقة الدنيا في سرعة انقضائها وزوالها وما فيها من النعيم فهو فان الجنة هي مستقر المؤمن لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والهموم لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والهموم يا رب اجعلنا من أهل الجنة للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتروا ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون للذين احسنوا بالقيام بما اوجبه الله عليهم من الطاعات وترك ما حرم عليهم من المعاصي المثوبه الحسنى وهي الجنه ولهم زيادة عليها وهي النظر إلى وجه الله الكريم ولا يغشى وجوههم غبار ولا يغشاها هوان ولا خزي أولئك المتصفون بالإحسان أصحاب الجنة هم فيها ماكثون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي لهم جزاء السيئة التي عملوها بمثلها من عقاب الله في الآخرة وتغشى وجوههم ذلة وهوان ليس لهم مانع يمنعهم من عذاب الله إذا أنزله بهم كأنما ألبست وجوههم سوادا من الليل المظلم من كثرة ما يغشاها من دخان النار وسوادها أولئك المتصفون بتلك الصفات أصحاب النار هم فيها ماكثون أبدا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون واذكر أيها الرسول يوم القيامة حين نحشر جميع الخلائق ثم نقول للذين أشركوا بالله في الدنيا إلزموا أيها المشركون مكانكم أنتم ومعبوداتكم التي كنتم تعبدون من دون الله إلزموا أيها المشركون مكانكم أنتم ومعبداتكم التي كنتم تعبدونها من دون الله ففرقنا بين المعبودين والعابدين وتبرأ المعبودون من العابدين قائلين لم تكونوا تعبدوننا في الدنيا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنا تتبرأ منهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله قائلة فالله شاهد وكفى به أن لم نرضى بعبادتكم لنا ولم نأمركم بها وأن, وأن لم نشعر بعبادتكم هنالك تبلون كل نفس هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون في ذلك الموقف العظيم تختبر, تختبر كل نفس ما أمضت من عملها في حياتها الدنيا وأرجع المشركون إلى ربهم الحق الذي هو الله الذي يتولى حسابهم الذي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 قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين بالله من يرزقكم من جهة السماء بإنزال المطر عليكم ومن يرزقكم من الأرض بما ينبت فيها من نبات وبما تحويه من معاد ومن يخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطير من البيضة ومن يخرج الميت من الحي كالنطفة من الحيوان والبيضة من الطير ومن يدبر أمر السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات فسيج فسيجيبون بأن فاعل ذلك كله هو الله فقل لهم أفلا تعلمون ذلك وتتقون الله بامتثال أوامره وجتناب نوهي فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فذلكم, الله فذلكم أيها الناس الذي يفعل ذلك كله هو الله الحق خالقكم ومدبر أمركم فماذا بعد معرفة الحق غير البعد عنه والضياع فأين تذهب عقولكم عن هذا الحق الجلي كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كما, ثبت كما ثبتت الربوية الحقة لله وجبت أيها الرسول كلمة ربك القدرية على الذين خرجوا عن الحق عنادا أنهم لا يؤمنون من فوائد الآيات أعظم نعيم يرغب به المؤمن هو النظر إلى وجه الله تعالى. اللهم رزقنا النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. بيان قدرة الله وأنه على كل شيء قدير. التوحيد في الربوبية والإشراك في الإلهية باطل فلا بد من توحيدهما ما معاه. يعني الواحد يتقن أن الله سبحانه وتعالى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 قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من ينشئ الخلق على غير مثال سابق ثم يبعثه بعد موته قل لهم الله ينشئ الخلق على غير مثال سابق ثم يبعثه بعد موته فكيف تصرفون أيها المشركون عن الحق إلى الباطل؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي الحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدا فما لكم كيف تحكمون قل لهم أيها الرسول هل من بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يرشد إلى الحق قل لهم الله وحده يرشد إلى الحق، فهل من يرشد الناس إلى الحق ويدعوهم إليه أو لا يتبع أو معبداتكم التي لا تهتدي بنفسها إلا أن يهديها غيرها؟ فما لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم؟ فما لكم كيف تحكمون بالباطل حينما؟ فما لكم فما لكم كيف تحكمون بالباطل حين تزعمون أنهم شركاء لله؟ تعالى الله عن قولكم علوا كبيرا وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبع معظم المشركين إلا ما لا علم لهم به فما يتبعون إلا وهما وشك إن الشك لا يقوم مقام العلم ولا يغني عنه إن الله عليم بما يفعلونه لا يغفى عليه شيء من أفعالهم وسيجازيهم عليها وما كان هذا القرآن أي يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما يصح لهذا القرآن أن يختلق وينسب إلى غير الله لعجز الناس ضرورة عن الاتيان بمثله ولكنه مصدق لما نزل من الكتب قبله ومبين لما أجمل فيها من الأحكام فهو لا شك فيه أنه منزل من رب المخلوقات سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل بسوره مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل يقول هؤلاء المشركون أن محمد صلى الله عليه وسلم اختلق هذا القرآن من عند نفسه ونسبه إلى الله قل أيها الرسول ردا عليهم إن كنت قد أتيت به من عندي وأنا بشر مثلكم فأتوا أنتم بصورة من مثله وادعوا من استطعتم دعاءه لمظاهرتكم إن كنتم صادقين فيما تدعون من أن القرآن مختلق مكذوب ولن تستطيع ذلك وعدم قدرتكم وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة دال على أن القرآن منزل من عند الله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فلم يجيبوا بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يفهم بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويتدبروه وقبل أن يحصل ما أنذروا به من العذاب وقد اقترب إتيان ذلك مثل هذا التكذيب كذبت الأمم السابقة فنزل بها ما نزل من العذاب فتأمّد أيها الرسول كيف كانت نهاية الأمم المكذبة فقد أهلكهم الله ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ومن المشركين من سيؤمن ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته ومنهم من لا يؤمن به عناداً ومقابرة حتى يموت وربك أيها الرسول أعلم بالمصرين على كفرهم وسيجازيهم على كفرهم وإن كذبك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون فإن كذبك أيها قَوْمُكَ فَقُل الرسول قومك عَمَلِي لهم لي ثواب عملي, وأنا أتحمل تبعة عملي ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه. ولثواب عمل ولكم ثواب عملكم وعليكم عقابه. فأنتم بريون من عقاب ما أعمل وأنا بريء من عقاب ما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومن المشركين من يستمع إليك أيها الرسول إذا قرأت القرآن استماعا غير مقرون بقبول وإذعان أفأنت تقدر على اسماع من سلب السمع فكذلك لن تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الذين صموا عن سماع الحق فلا يعقلونه من فوائد الآيات الهادي إلى الحق هداية التوفيق هو الله وحده دون ما سواه الحث على الطلب الحث على تطلب الأدلة والبراهين والهدايات للوصول للعلم والحق وترك الوهم والظن ليس في مقدور أحد ليس في مقدور أحد ليس في مقدور أحد أن يأتي ولو بآية مثل القرآن الكريم إلى يوم القيامة سفه المشركين وتكذيبهم بما لم يفهموه ويتدبروه ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون ومن المشركين من ينظر إليك أيها الرسول ببصره الظاهر لا ببصيرته أفأنت تستطيع تبصير الذين سلبت أبصارهم إنك لا تستطيع ذلك وكذلك لا تستطيع هداية فاقد البصيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله تنزه عن ظلم عباده فهو لا يظلمهم مثقال ذره ولكنهم هم الذين يظلمون أنفسهم بإرادها موارد الهلاك بسبب التعصب للباطن والمكابرة والعناد. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ويوم يحشر الله الناس يوم القيامة لحسابهم كأن لم يمكثوا في حياتهم الدنيا وفي برزخهم إلا ساعة من نهار لا أزيد يعرف بعضهم بعضا فيها ثم تنقطع معرفتهم لشدة ما شاهدوا من أهوال قد خسر الذين قد خسر يكذبون بلقاء ربهم يوم القيامه وما مؤمنين في الدنيا بيوم البعث حتى مؤمنين في وما كانوا مؤمنين في الدنيا بيوم البعث حتى يسلموا من الخسران وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وإما نرينك أيها الرسول بعضا مما وعدناهم به من العذاب قبل موتك أو نتوفينك قبل ذلك ففي كلث الحالتين إلينا رجوعهم يوم قيامة ثم الله مطلع على ما كانوا يعملون لا يغفى عليهم منه شيء وسيجازيهم على أعمالهم ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسل إليهم فإذا بلغهم ما أمر بتبليغه وكذبوه حكم بينهم وبينه بالعدل فنجاه الله بفضله وأهلكهم بعدله وهم لا يظلمون من جزاء أعمالهم شيئا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقول هؤلاء الكفار المعاندين ويقول هؤلاء الكفار ويقول هؤلاء الكفار المعاندين ومتحدين متى زمن ما وعدتمون به من العذاب إن كنتم صادقين فيما تدعونه. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل لهم أيها الرسول لا أملك لنفسي ضرا أضرها به أو أدفعها عنها ولا نفعا أنفعها به فكيف بنفع غير أو ضره فكيف بنفع غير أو ضره إلا ما شاء الله من ذلك. فكيف لي أن أعلم غيبه؟ إلا ما شاء الله من ذلك. فكيف لي أن أعلم غيبه؟ لكل أمة من الأمم توعدها الله بها، لكن زمن محدد لهلاكها لا يعلمها إلا الله. فإذا جاء زمن هلاكها لم تتأخر عنه وقتا ما. فإذا جاء زمن هلاكها لم تتأخر عنه وقتا ما ولم تتقدم قل أرأيتم إن, أخ... قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين العذاب أخبروني إن جاءكم عذاب الله في أي وقت من ليل أو نهار ما الذي تستعجلونه من هذا العذاب أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وعدتموه تؤمنون حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أتؤمنون الآن وقد كنتم تستعجلون العذاب من قبل على وجه التكذيب به ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم بعد إدخالهم في العذاب وطلبهم الخروج منه يقال لهم ذوقوا العذاب الدائم في الآخرة فهل تثابون إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ويستخبرك أيها الرسول المشركون أهذا العذاب الذي وعذنا به حق قل لهم نعم إنه الله لحق ولستم بمفلتين منه من فوائد الآيات الإنسان الذي يورد نفسه موالد الهلاك فالله منزه عن الظلم فالله منزه عن الظلم مهمة الرسول هي التبليغ للمرسل إليهم والله يتولى حسابهم وعقابهم بحكمته فقد يعجله في حياة الرسول أو يؤخره بعد وفاته النفع والضر بيد الله عز وجل فلا احد من الخلق يملك لنفسه أو لغيره ضرا ولا نفع لا ينفع الإيمان صاحبه لا ينفع لا, ينفع لا ينفع الايمان صاحبه عند معاينه الموت ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض نفتدت به وأسر الندامه لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل مشرك ولو, ولو أن لكل مشرك بالله جميعا ما في الأرض من أموال نفيسة ل ولو أن لكل مشرك بالله جميع ما في الأرض من أموال نفيسة لجعله مقابل فكاكه من عذاب الله لو أتيح له أن يفتدي به وأخفى المشركون الندم على كفرهم لما شاهدوا العذاب يوم القيامة وقد الله بينهم العدل وهم لا يظلمون وإنما يجزون على أعمالهم أنا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إن لله وحده ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض. ألا إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع لا مريت فيه ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكون. هو يحيي ويميت وإلينا ترجعون. هو سبحانه يبعث الموتى ويميت الأحياء وإليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءكم القرآن فيه تذكير وترغيب وترهيب وهو شفاء لما في القلوب من مرض الشك والارتهاب وإرشاد لطريق الحق وفيه رحمة للمؤمنين فهم المنتفعون به قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أيها الرسول للناس ما جئتكم به من القرآن هو فضل من الله عليكم ورحمة منه بكم فبفضل الله عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن فافرحوا لا بسواها فما جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه خير مما يجمعونه من حطام الدنيا الزائل قل أ ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ الله أذن لكم قل آ الله أذن لكم أما على الله تفترون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أخبروني عما من الله به عليكم من انزال الرزق فعملتم فيه بأهوائكم فحرمتم بعضه وأحللتم بعضه قل لهم هل الله أباح لكم تحليل ما احللتم وتحريم ما حرمتم أم أنكم تختلقون عليه الكذبة وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم الْقِيَامَةِ إن الله ذو فضل على الناس ولكن أَكْثَرَهُمْ لا يشكرون وَأَيُّ شيء يَظُنُّهُ مُخْتَلِقُ الكذب عليه واقعا بهم يوم القيامة أيظنون أن يغفر لهم إن الله إن الله لذو إفضال على الناس بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة ولكن أكثرهم جاحدون نعم الله عليهم فلا يشكرونها وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه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 وما تعملون أيها المؤمنون من عمل إلا كنا نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين تشرعون في العمل مندفعين فيه وما يغيب عن علم ربك وزن ذرة في السماء أو في الأرض ولا أصغر من وزنها ولا أكبر إلا هو مسجل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من فوائد الآيات عظم ما ينتظر المشركين بالله من عذاب حتى إنهم يتمنون دفعه بكل ما في الأرض ولن يقبل منهم القرآن شفاء للمؤمنين من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات بما فيه من الهدايات والدلائل العقلية والنقلية ينبغي للمؤمن أن يفرح بنعمة الإسلام والإيمان دون غيرهما من حطام الدنيا دقة مراقبة الله لعباده وأعمالهم وخواطرهم ولياتهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء. هم الذين كانوا يتصفون بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤية صالحة أو ثناء الناس عليهم ولهم البشارة من الملائكة عند قبض ارواحهم وبعد الموت وفي الحشر لا تغيير لما وعدهم الله به ذلك الجزاء هو النجاح العظيم لما فيه من نيل المطلوب والنجاة من المرهوبة لما فيه من نيل المطلوب والنجاة من المرهوبة ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا تحزن, أيها لما ولا تحزن أيها الرسول لما يقوله هؤلاء ولا تحزن أيها الرسول لما يقوله هؤلاء من الطعن والقدح في دينك إن القهر والغلبة كلها لله فلا يعجزه شيء هو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم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 وأي شيء يتبعه المشركون الذين يعبدون من دون الله شركاء لا يتبعون في الحقيقة إلا الشك وما هم إلا يكذبون في نسبتهم الشركاء إلى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هو وحده الذي جعل لكم أيها الناس الليل لتسكنوا فيه عن الحركة والتعب وجعل النهار مضيئا لتسعوا فيه بما يرجع إليكم بنفع في معاشكم. إن في ذلك لدلائل واضحة لقوم يسمعون سماع. إن في ذلك لدلائل واضحة لقوم يسمعون سماع وقبول. قالوا اتخذ الله ولدا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 تقدس الله عن قولهم فهو سبحانه الغني عن جميع مخلوقاته له ملك ما في السماوات وملك ما في الأرض ليس عندكم أيها المشركون برهان على قولكم هذا أتقولون على الله قولا عظيما إذ تنسبون إليه الولد لا تعلمون حقيقته دون برهان قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل لهم أيها الرسول إن الذين يختلقون على الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يظفرون بما يطلبونه ولا ينجون بما يرهبونه ولا ينجون بما يرهبونه متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نوزعهم والعذاب الشديد بما كانوا يكفرون فلا يغتروا بما يتمتعون به من لذات الدنيا ونعيمها فهو متاع قليل زائل ثم إلينا رجوعهم يوم القيامة ثم نذيقهم العذاب القوي بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله من فائد الآيات ولاية الله تكون لمن آمن به وامتثل أوامره وجتنب نواهيه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وأولياء الله هم الآمنون يوم القيامة ولهم البشرى في الدنيا إما بالرؤية الصالحة أو عند الموت اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب العزة لله جميعا وحده فهو مالك الملك وما عبد من دون الله لا حقيقة له الحث على التفكر في خلق الله لأن ذلك يقود إلى الإيمان به وتوحيده حرمة الكذب على الله عز وجل وأن صاحبه لن يفلح ومن أعظم الكذب نسبة الولد له سبحانه أساس الله سبحانه وتعالى أن يعني تكون في هذه القراءة نفع لنا جميعا لي ولكم ولو حد يعني عنده اقتراح أو شيء مثلا في القراءة فممكن ان شاء الله يود لي برأيه وان شاء الله نحاول نشوف الموضوع واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم, فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظرون وقصص أيها الرسول على هؤلاء المشركين المكذبين خبر نوح عليه السلام حين قال لقومه يا قوم إن كان عظم عليكم مقامي بين أظوركم وشق عليكم تذكيري بآيات الله ووعظي وعزمتم على قتلي فعلى الله وحده اعتمدت في إحباط ما تكيدون فأحكموا أمركم وعزموا على, وعزموا على إهلاكي وادعوا آلهتكم لتستعينوا بها ثم لا يكن كيدكم سرا مبهما ثم بعد تدبيركم لقتلي امضوا إلى ما تضمرون ولا تؤخرون لحظة الله من قوة إيمان نوح عليه السلام وقوة يقينه بالله سبحانه وتعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فإن كنتم قد أعرضتم عن دعوتي فقد علمتم أني ما طلبت منكم جزاء على تبليغكم رسالة ربي ليس لي ثواب ليس ثوابي إلا على الله آمنتم به أم كفرتم وأمرني الله أن أكون من المنقودين له بالطاعة والعمل الصالح فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خالا واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فكذبه قومه ولم يصدقوا به فنجيناه هو ومن ولم يصدقوا به هو كان معه في السفينة من المؤمنين وصيرناهم خلفا لمن كان قبلهم واهلكنا الذين كذبوا بما جاء به من الايات والحجج بالطوفان فتامل ايها الرسول كيف كان نهاية أمر خ... كيف كانت كيف كانت نهايه امر القوم الذين انذرهم نوح عليه السلام فلم يؤمنوا ثم بعثنا من بعده رسول إلى قومهم الله عليه فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم وسلم ياتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي فجاء الرسل أممهم بالآيات والبرهين فما كانت لهم إرادة أن يؤمنوا بسبب إصرارهم السابق على تكذيب الرسل فختم الله على قلوبهم مثل هذا الختم الذي ختمنا به على قلوب أتباع الرسل الماضين نختم به على قلوب الكافرين المتجاوزين لحدود الله بالكفر في كل زمان ومكان ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعدها هؤلاء الرسل موسى وإخاه هارون إلى فرعون ملك إلى فرعون ملك إلى فرعون, إلى فرعون ملك مصر والكبراء من قومه إلى فرعون ملك مصر والكبراء من قومه بعثناهما بالآيات الدالة على صدقهما فتكبروا عن الإيمان بما جاء به وكانوا قوما مجرمين لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسله فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين فلما جاء فرعون الكبر فلما جاء فرعون والكبراء من قومه فلما جاء فرعون والكبراء من قومه الدين الذي جاء به موسى وهارون فلما جاء فرعون والكبراء من قومه الدين الذي جاء به موسى وهارون عليهما السلام قالوا عن اياته الداله على صدق ما جاء به موسى انه لسحر واضح وليس حقا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ قال موسى مستنكرا عليهم أتقولون للحق حين جاءكم ها أتقولون للحق حين جاءكم هو سحر؟ كلا ما هو بسحر وإني لا أن الساحر لا يفلح أبدا فكيف لي بتعاطيه؟ قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبأنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين أجاب قوم فرعون موسى قائلين أجاب قوم فرعون موسى قائلين أجيتنا بهذا السحر لتصرفنا عما وجدنا عليه آبأنا من الدين ويكون لك أنت ولأخيك ويكون لك ويكون لك أنت ولأخيك الملك وما نحن لكما يا موسى وهارون بمقررين بأنكما رسولان أرسلتم إلينا من فوائد الآيات سلاح المؤمن في مواجهة أعدائه هو التوكل على الله الإصرار على الكفر والتكذيب بالرسل يوجب الختم على القلوب فلا تؤمن أبدا فلا تؤمن أبدا حال أعداء الرسل واحد فهم دائما يصفون الهدى بالسحر أو الكذب إن الساحر لا يفلح أبدا وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون لقومه جئوني بكل ساحر خبير بالسحر متقن له فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما جاءوا فرعون فلما بالسحره قال لهم موسى عليه السلام واثقا بانتصاره عليهم اطرحوا ايها السحره ما انتم طارحوه فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين فلما طرحوه من عندهم من فلما طرحوا ما عندهم من السحر قال لهم موسى عليه السلام الذي أظهرتموه هو السحر إن الله سيصير ما صنعتم باطلا لا أثر له إنكم بسحركم مفسدون في الأرض والله لا يصلح عمل من كان مفسدا ويحق الله الحق بكلماته ولو كرها المجرمون ويثبت الله الحق ويمكن لهم بكلماته القدرية وبما في كلماته الشرعية من الحجج والبراهين ولو كره ذلك الكافرون المجرمون من آل فرعون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعانٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين صمم القوم على الإعراض فما صدق بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات الظاهرة والحجج الواضحة إلا شباب من قومه إلا شباب من قومه بني إسرائيل مع خوف من فرعون وكبراء قومه أن يصرفوهم عن إيمانهم بما يذكره بما يذيق لهم من العذاب إن كشف أمرهم وإن فرعون لمتكبر متسلط على مصر وأهلها وإنه لمن المتجاوزين للحد في الكفر والتقتيل والتعذيب لبني إسرائيل وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى عليه السلام لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله ايمانا حقا فعلى الله وحده اعتمدوا إن كنتم مسلمين فالتوكل على الله يدفع عنكم السوء ويجلب لكم الخير فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين فاجاب موسى عليه السلام فقالوا على الله وحده توكلنا ربنا لا تسلط علينا الظالمين فيفتنوننا عن ديننا بالتعذيب والقتل والإغراء ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وخلصنا برحمتك ربنا من أيدي قوم فرعون الكافرين فقد استعبدونا وآذونا بالتعذيب والقتل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تذوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون عليه والسلام أن اختار واتخذ لقومكما بمصر بيوتا لعبادة الله وحده وصيروا بيوتكم متجهة إلى, بيوتكم متجهة إلى جهة القبلة بيت المقدس وأتوا بالصلاة كاملة وأخبر يا موسى المؤمنين بما يسرهم من نصر الله وتأييدهم وإهلاك عدوهم واستخلافهم في الأرض وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدذ على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وقال موسى عليه السلام ربنا إنك أعطيت فرعون والأشراف من قومه من زخرف الدنيا وبهارجها زينة وأعطيتهم أموالا في هذه الحياة الدنيا فلم يشكروك على ما أعطيتهم بل استعانوا بها على الإضلال بل استعانوا بها على الإضلال عن سبيلك ربنا محو أموالهم ومحقها وجعل قلوبهم قاسية فلا يؤمنوا إلا حين يشاهدون العذاب الموجع حين لا ينفعهم إيمانهم من فائد الآيات. الثقة بالله وبنصره والتوكل عليه ينبغي أن تكون من صفات المؤمن القوي بيان أهمية الدعاء وأنه من صفات المتوكلين تأكيد أهمية الصلاة ووجوب إقامتها في كل الرسالات السماوية وفي كل الأحوال مشروعية الدعاء على الظالم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون قال الله قد اجبت دعاءكما يا موسى وهارون على فرعون واشراف قومه فثمت على دينكما ولا تنحرف عنه الى اتباع سبيل الجهال الذين لا يعلمون طريق الحق وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ويسرن لبني إسرائيل عبور البحر بعد فلقه حتى جاوزوه سالمين فلحقهم فرعون وجنوده ظلما واعتداء حتى إذا انطبق عليه البحر وناده الغرق ويأس من النجاح قال آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المنقادين لله بالطاعة الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أتؤمن الآن بعد اليأس من الحياة وقد عصيت الله يا فرعون قبل نزول العذاب بالكفر به والصد عن سبيله وكنت من المفسدين بسبب ضلالك في نفسك وإضلالك لغيرك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون فاليوم نخرجك يا فرعون من البحر ونجعلك على مرتفع من الأرض ليعتبر بك من يأتي بعدك ليعتبر بك من يأتي بعدك وإن كثير من الناس عن حججنا ودلائل قدرتنا لغافلون لا يتفكرون فيها. ولقد موانا بني اسرائيل مبوء صدق ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ولقد انزلنا بني إسرائيل منزلا محمودا ومكانا مرضيا في بلاد الشام المباركه ورزقناهم من الحلال الطيب فمختلفوا في امر دينهم حتى جاءهم القران مصدقا لما قرؤوه حتى جاءهم القرآن مصدقا لما قرأوه في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فلما أنكروا ذلك سلبت أوطانهم إن ربك أيها الرسول يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيجاز المحق والمبطل منهم بما يستحق كل منهم بما يستحقه كل منهم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 فإن كنت أيها الرسول في ارتياب وحيرة من حقيقة ما أنزلنا إليك من القرآن فاسأل من آمن من اليهود الذين يقرؤون التوراة والنصارى الذين يقرؤون الإنجيل فسيخبرونك بأن الذي أنزل عليك حق لما يجدونه من نعته في كتابيهما لقد جاءك الحق الذي لا مريت فيه من ربك فلا تكونن من الشاكين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن من الذين كذبوا ولا تكونن من الذين كذبوا ولا تكونن من الذين كذبوا بحوجة الله وبراهينه فتكون بذلك من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موالد الهلاك بسبب كفرهم وكل هذا التحذير لبيان خطورة الشك والتكذيب وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن أن يصدر منه شيء من هذا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم لا إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على الكفر لإصرارهم عليه لا يؤمنون ابدا ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية حتى يشاهد العذاب الموجع فيؤمن حين لا ينفعهم الإيمان من فوائد الآيات وجوب الثبات على الدين وعدم اتباع سبيل المجرمين لا تقبل توبة من حشرجت روحه أو عاين العذاب أن اليهود والنصارى كانوا يعلمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم لكن الكبر والعناد هو ما منعهم من الإيمان فلولا كانت قرية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين لم يحدث أن آمنت قرية من القرى التي أرسلنا إليها رسلنا إيمانا معتدا به قبل معاينة العذاب فينفعها إيمانها لمجيئه قبل معاينته إلا قوم يونس حين آمنوا إيمانا صادقا رفعنا عنهم عذاب الذل والهوان في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى وقد انقضاء آجلهم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك أيها الرسول إيمانا جميعا من في الأرض ولو شاء ربك أيها الرسول إيمان جميع من في الأرض لآمنوا لكنه لم يشأ ذلك لحكمة فهو يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله فليس باستطاعتك إكراه الناس على أن يكونوا مؤمنين فتوفيقهم للإيمان بيد الله وحده وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون وما ينبغي لنفس أن تؤمن من تلقاء نفسها إلا أن يأذن الله فلا يقع, إيمان فلا يقع إيمان إلا بمشيئته فلا تذهب نفسك حسرات عليهم ويجعل الله العذاب والخزي على الذين لا يدركون عنه حججه وأوامره ونواهيه قل انظر ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل أيها الرسول للمشركين الذين يسألونك الآيات تأملوا ماذا في السماوات والأرض من الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته وما ينفع إنزال الآيات والحجج والرسل في قوم ليس لهم استعداد أن يؤمنوا لإصرارهم على الكفر فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إل فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا مثل وق فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا مثل الوقائع التي أوقعها الله على الأمم المكذبة السابقة قل أيها الرسول لهم انتظروا عذاب الله إني معكم من المنتظرين لوعد ربي ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا ننجي المؤمنين ثم ننزل بهم العقاب وننجي رسلنا وننجي الذين آمنوا معهم فلا يصيبهم ما أصاب قومهم كما أنجينا أولئك الرسل كما والمؤمنين كما أولئك الرسل والمؤمنين معهم ننجي ننجي رسول الله والمؤمنين معه إن جاء حقا ثابتا علينا قل, قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين قل أيها الرسول يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه وهو دين التوحيد فأنا على يقين من فساد دينكم فانا على يقين من على يقين من فساد دينكم فلا اتبع فلا أعبد, فلا اعبد الذين تعبدونهم من دون الله ولكني اعبد الله الذي يميتكم وأمرني أن أكون من المؤمنين المخلصين له الدين وأن أقم وجهك للدين وان اقيم وجهك للدين حنيف وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين وأمرني كذلك أن أستقيم على الدين الحق وأثبت عليه مائلا عن كل الأديان إليه ونهاني أن أكون من المشركين به ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ولا تدع أيها الرسول من دون الله من الأوثان والأصنام غيرها ما لا يملك نفعا فينفعك ولا تدعو أيها الرسول من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها ما لا يملك نفعا فينفعك ولا ضرا فيضرك فإن عبدتها فإنك إذا من الظالمين المعتدين على حق الله وحق أنفسهم من فوائد الآيات الإيمان هو السبب في رفعة صاحبه إلى الدرجات العلا والتمتع في الحياة الدنيا ليس في مقدور أحد حمل أحد على الإيمان لأن هذا عائد لمشيئة الله وحده لا تنفع الآيات والنذر من أصر على الكفر وداوم عليه وجوب الاستقامة على الدين الحق والبعد كل البعد عن الشرك والأديان الباطلة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، وإي يصيبك الله أي رسول بملائِن وطلب تصرفه عنك فلا صارف له إلا هو سبحانه، ويردك برخاءٍ فلا أحد يمنع فضله، يصيب بفضه من, من عباده فلا مكره له. يصيب بفضه من يشاء من عباده فلا مكره له وهو الغفور لمن تاب من عباده الرحيم بهم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أن عليكم بوكيل قل أيها الرسول يا أيها الناس قد جاءكم القرآن منزلا من ربكم فمن اهتدى وآمن به فنفع ذلك فمن اهتد وآمن به فنفع ذلك عائد عليه لان الله غني عن طاعتي عبادي ومن ضل فان اثر ضلات ومن ضل فان اثر ضلاري علي وحده فالله لا تضره معصيه عبادي ولست عليكم بحفيظ احفظوا اعمالكم واحاسبكم عليها وتابع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وتابع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع رسول ما يوحيه إليك ربك وعمل به واصبر على إذاء من خالفك من قومك وعلى تبليغ ما أمرت بتبليغه واستمر على ذلك حتى يحكم الله فيهم بحكمه بنصرك عليهم في الدنيا وبعذابهم في الآخرة إن ماتوا على كفرهم طبعا احنا خلصنا كده الورد بتاعنا لأن يعني باقي تقريبا نص صفحة ويبدأ الجزء الثاني, والعش... الثاني عشر فبنخلي طبعا إيه ال... هذا ال... هذه النصف الصفحة مع بقية الجزء وكذلك حتى وانت بتقرأ في الترويح ابدأ من اول الصور تبدأ شيء من... من بداية الجزء لكن في بعض فوائد الايات ان الخير والشر والنفع والضر بيد الله دون سواه وجوب اتباع الكتاب والسنة والصبر على الاذى وانتظار الفرج من الله وباقي الفوائد الآيات مع صورة هود انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يثيبنا سبحانه وتعالى على هذه المجالس وأن يذكرنا عز وجل في الملأ الأعلى وأن يجعلهم خالصا لوجه الكريم اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وجميع أرحامنا ومن له حق علينا من النار وجميع مشايخنا إنه لي ذلك والقادر عليه نلتقي بإذن سبحانه وتعالى في الغدي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة إلى ذلك الحين وكل حين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مزاكم الله خير طبعا مش أقدر أقرأ أسرع من كده يعني احنا يعني بحاول بقدر قدر الإمكان نقرأ التناوة سريعة وحتى التفسير سريع فمشان نقدر نقرأ أسرع من كده عشان ما يكونش يعني ايه يعني بحيث ان هذا التسجيل بيكون موجود بعد كده ان شاء الله يستفيد منه الناس اسال الله عز وجل ان يفيدنا وإياكم ربنا يتقبل منا منكم ونستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله